وعليه وسلم ليهود بني قينقاع ويهود بني النظير ويهود بني قريظة هذا باعث القتل كان الحسد وقد قال أهل العلم إن الحسد والحرص والكبر هي وصول المعاصي فقلما تكون معصية إلا ومردها إلى واحد إلى واحد من هذه الثلاث إما إلى الحسد وإما إلى الحرص وإما إلى الكبر فبالحسد قتل قابيل هابيل وبالحرص أخرج آدم من الجنة لأن الجنة كلها كانت له إلا شجرة فحارص على شجرة أن يزيد فكان ذلك سببا في خروجه منها وبالكبر أخرج ابليس من المنزلة التي كان عليها قال الله جل وعلا قال أخرج منها ليس من الجنة إنما من المنزلة العالية التي كان عليها إبليس وقتا كان يغضو ويروح مع ملائكة الرحمن فهذه أصول المعاصي مما يصنبط من القصة أن الإنسان لا يوجد لديه لجام أعظم من لجام التقوى فإن هابيل كان أشد فتكا وأقوى بطشا وأشد قوة من أخيه لكن الذي منعه من أن ينتصر لنفسه خوفه وخشيته من الله لئن بصدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك ثم ذكر العلة إني أخاف الله رب العالمين وهذا من أعظم ثمرات الإيمان بالله أن يرزق الإنسان الخشية والخوف من ربه تبارك وتعالى فيرجم بلجام التقوى ولا لجام أعظم من لجام, من لجام التقوى وكم ترى في الصالحين من قدرة على الوصول إلى مرامات وغايات ينالها غيرهم لكن منعهم منعتهم خشية الله والخوف من ربهم تبارك وتعالى أن يقتحموا تلك اللجج أو أن يتصوروا تلك المحاريب أو أن يأتوا تلك الأفعال ما منعهم لا عصمهم إلا خوفهم من ربهم تبارك وتعالى ولهذا قال الله جل وعلا يعد أمثال هؤلاء ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهدى